الحديث عن طعام الجنة أدخلنا الله وإياكم إياها قال ربنا جل وعلا عن جنته قال كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي أظنوا آية هكذا رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطحرة تصوير الأمر تقريب الحال يمكث أهل الجنة تتدل عليهم قطوفها كما قال الله قطوفها دعنيها فيقطفون قال الله كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل نحن سنشرح معنى رزقنا من قبل إما أن يكون المعنى أن هذا نفرض أنها تينه مثل التين الذي في الدنيا على الأقل في وصفه العام هذا واحد وهو قول مرجوح القول الثاني أن ما إن يقطفوها إلا ويحلوا غيرها بدلاً, بدلا منها فإذا التفتوا بعد أن طعموا الأولى وجدوا محلها ثمرة أخرى فقالوا هذا الذي رزقنا من قبل هذا أرجح ولا الأول هذا أرجح لكن أرجح منه أن تعلم أنهم إذا رأوا الثانية قالوا هذا الذي رزقنا من قبل فيتشبه أختها لكنهم إذا طعموها وجدوا أن طعمها قد اختلف عن عن الأولى هذا بعض مما أعده الله لأهل جنته جعلني الله وإياكم ومن يشاهدنا من المسلمين من أهل الجنة صلى الله على محمد وآله والحمد لله رب العالمين